خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إن لبثتم إِلَّا بِهَمْسٍ إِلَّا عَشَرَام نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِهَمْسٍ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا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 وَلَسْنَارَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا